سكبنا في معارجها الزمانا فأومض فجرها وشد الأذانا زمان النصر لسنا ندعيه إذا نبت الزمان على دمانا وما دمنا نطارد في النواحي فذاك الصدق يسري في خطانا وما دامت قيادتنا مهوراً بدرب الله لن يخبو لوانه وما دام الشباب جذور عشق فأبشر بالغراس على مدانه لنا الفردوس لنا الفردوس نطلبها خفافا نخوض الحرب نشتاق الجنانة اذا سكت الزمان عن المظالم فقاوم ثم قاوم ثم قاوم اذا سكت الزمان عن المظالم فقاوم ثم, قاوم ثم قاوم وإن هدموا الديار على ذويها فبالأنقاط قاوم والجماج وإن هدموا الديار على ذويها فبالأنقاط قاوم Falun dima kakad talu l-hazaa'im Falun dima kakad talu l-hazaa'im Wa'in sajanuk la tajzal qayidin Fa'in ssijnani shanul mukaawim ايضا تترفا فلا تركن لطاغيه وظالم وان سجنوك لا تجزع لقييد فان السجن شان المقاوم وان فلا تركا لطاغية وظالم وإن عز النصير فلا تبالي كفاك الله كفاك الله كفاك الله يا رجل العزائم كفاك الله يا رجل العزائم إذا إذا سكت الزمان إذا سكت الزمان إذا سكت الزمان فقاوم ثم قاوم ثم قاوم فالآن دوت بي أس وإن خرس السلاح وما تكلم فساطر من قذاب اِفِكَ الْمَلَاح وَإِن تَرْكُ كَفِي وَجْهَ الْمَنَا يَا فَمُتْ فِي وَإِن خَرَسَ السِّلَاحُ وَمَا تَكَلَّم مِنْ قَذَائِفِكَ الْمَلَاح وإن تركوك في وجه المنايا فمت في العز لكن لا تساوم وإن سكتت حكومات الدنايا كفاء تك الله كفاك الله كفاك الله يا رجل العسائم كفاك الله يا رجل العسائم اذا سكت الزمان اذا سكت الزمان اذا إن اجتثوك فوق الأرض حينا ففي الأنفاق قد عشت العوالم وإن زروا فوق الأرض حينا ففي الانفاق قد عشت العوالم وان زرع الجدار على رباك فقلها ان صح فالعز قادم وان حشدوا عليك بكل ساح كفاك الله كفاك الله كفاك الله يا رجل العسائم كفاك الله يا رجل العسائم اذى سكت الزمان اذا سكت الزمان اذا سكت الزمان فقاوم ثم قاوم شبكه ثم اناشيدي قاوم للفن الاسلامي